على عن الشيخ نعم وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعب عن عبد الله بن عمرو من الاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم وان امتتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسوف يصيب اخرها بلاء وفتنه وامور تنكرونها الحديث فلا شك ان واصل عليه صف سم كل خير دعانا اليه كل شوحا دعانا منه قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه نعم ودائما مصنفاتكم التوحيد ان النصوص ذكرت هذا اول التوحيد هو اساس الدين وكل كل كل الاعمال توجعل التوحيد كل الاعمال توجه الى التوحيد قال وجميع ما يحبه الله يرضى والشوق الذي حذر عنه الشوك لان هذا هو اساس الشوق. قال والشوق بالله وجميع ما يكرهه الله ويعباه بعثه إلى الى الناس كافة كما قال عز وجل على لسان الرسول قل يا ايها الناس إن رسول الله اليكم جميعا فالرسول عليه الصلاه والسلام مرسل للناس كافه ومن ذلك طبعا ايضا مرسل الى الجن قالوا افترض الله طاعة على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى كل قول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم ومع الأسف بدأ بعض الناس يقولون أن من آمن بالله واليوم الآخر حتى لو لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني من أهل الكتاب أنهم إذا ماتوا على ذلك بعد البعتة أنه يكون مصيرهم إلى الجنة وهذا كفر هذا كفر هذا اللي هذا الكلام ان كان جاهل فيعلم نعم وان ابى فهو كافر يقتل موتك والعياذ بالله فهذا كفر ورد عن الدين عافانا الله واياكم من ذلك نعم قال بعثه الله نعم الى الناس كافة الى خير قال واكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نعم هذه الايه بين فيها ربنا عز وجل ان الدين قد كمل قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون نعم فلا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام مات ولا دل على هذا كثيره نعم لكن هناك من الجهال ممن يرى ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمت وهذا في الحقيقه جهل تكذيب لما جاء في القران و السنه النبوية لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهدة لا شك أن الشهدة كما قال الله عز وجل عنه محيان عند ربي مرزقون ولا شك أن الأنبياء على رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حياته أكمل من حياتها الشهداء لكن هذه حياة برزخية وأما الحياة الحسيه اللي في الدنيا فلا شك أنه قد مات عليه الصلاة والسلام قال والناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى نعم وقد تقدم ان هذا ركن من اركان الايمان السته قال الايمان بالبعث باليوم الاخر نعم قال وقوله والله, أنبا... نعم والله انباتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا قال وبعد الباحث محاسبون ومجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرا والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أثاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نعم لا شك أن كل إنسان يحاسب نعم على عمل كان خيرا فخير وكان شرا فشرا وطبعا الإمام بهذا لا شك أنه من أساس الدين وأصله ومن كان الإمام كما تقدر وهناك من الجهال ممن ينكر البعث ويجهل امر البعث وقد ذكر الشيخ محمد من الوهاب ذكر أن هناك قبائل في زمنه من, من بعض قبائل العربين كان يكون البعث وهذا بسبب الجهل بسبب غلبة الجهل عليهم فجعل مصنف هذه الرسالة شاملة للأمور الكلية وللقضايا العقدية قال ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثنى ثم لتنبؤنى بما عملتم وذلك على الله يسير نعم فلا شك أن كل الناس يبعثون ويحاسبون اعمالهم وأرسل الله جميعا ورسل مبشرين ومنذرين نعم لأن من الإيمان كما تقدم برسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأنبياء ورسل الذين أرسلهم الله عز وجل قبل رسول صلى الله عليه وسلم نعم وهذا كما تعلمون بكم من اركان الايمان قال والدليل قول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل نعم وأولهم نوح عليه السلام فنوح هو اول رسول إلى اهل العرض. كما جاء في حديث الشفاعه المخرج في الصحيح نعم واما ادم فهو نبي ادم نبي والفوق بين النبي والرسول تقدم الكلام عليه نعم قال واخرهم محمد عليه الصلاه والسلام وعلى الانبياء الا عليهم الصلاه والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد اذى احد من رجالكم ولاك رسول الله وخاتما النبيين نعم فلا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو خاتم النبيين فمن زعم ان هناك رسول بعد فلا شك في كفر مثل القاديانيين يزعمون ان احمد القادياني هو رسول بعد رسول عليه الصلاه والسلام نعم وهؤلاء كفار وايضا من زعم هناك من يقول لا لا ما في هناك رسول بعد رسول عليه الصلاه والسلام لكن يقول ان هناك من ينزل عليه الوحي مثل ما يقول واقفه قبحهم الله نعم في يقول ان الوحي ينزل على على علي رضي الله عنه على الحسن والحسين لاخره وهذا من كفر وداخل وظلالهم صلى الله عليه والسلام وبعض الطوائف ايضا يقولون ان الوحي ينزل على أئمتهم ومشايقهم عافنا الله وإياكم من ذلك قال كل من الكفر نعم كفار وقافي كل من على عقيدة الغضب هو كافر مش يكين بالله شو كان أكبر لا مبكد ممكن. ممكن لا, لا مبكد لكن الآن الغلاثة كلهم غلاث كلهم غلاث ويعتقدون بهذه العقيدة أو بعقاة الشركية قفرية أنا ودي يا أخوان ودي نكمل أحسن لكن فيما يتعلق بأهل القبلة بعض أهل العلم يقول يعني افترقت الأمة راح تفترق قمة على 73 فوق يقولون أن هذه الفوق يخاص بأهل القبلة وأن من كفر ما يعتبر داخل تحت هذا الحديث والاقب له داخل الاقب داخل وان هناك من يزعم الانتساب الى القبلة ويكون كافر هناك من يزعم الانتساب الى اهل ويكون كافر فهم داخلي لكن ليسوا من اهل القبلة الصحيح هم لا شك انهم كفار لكن من اهل القبلة لم يزعم الانتساب الى الاسلام نعم قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاهوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت واسترضوا الله على جميع العباد الكفر بالطاهوت والإيمان بالله وكما تقدم كما هو معلوم لا يتم إيمان الإنسان حتى يؤمن بالله ويكفر بالطاهوت فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوده الوثقى كما قال تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطلق فهذا هو الطاغوت بهذا عرف لما ابن القيم رحمه الله تعالى وهو تعريف جامع مانع قال والطواريت كثيرة ورؤوسهم خمسة نعم الطواريت كثر لكن رؤوس هؤلاء الطوائف خمسه من هم ابليس لعنه الله الذي هو راس الطوائف، الذي يدعو الناس الى الكفر والشرك والضلال كما هو معلوم ومن عبد وهو راضي هناك والعياذ بالله من يعبد وهو راض يرضى بعباده عافانا الله واياكم من ذلك مثل ما يفعل بعض الصوفيه المنحرفين عافانا الله واياكم من ذلك فالناس يقدسونه يدعونه ويتمسحهم به وهو راضي بهذه الأفعال وهذا يدل على أنه كافر والعياذ بالله لأن ما رضي بأن الناس يعبدونه والعياذ بالله إلا وهو كافر يزعم لنفسه القداسة والالوهيه وأنه يستحق العبادة والعياذ بالله نعم قال الثالث من ادعى شيئا من علم الغيب طبعا هناك من يعبد وهو لا شك انه غير راضي وينكر هذا الشيء فهذا غير داخل فيما نحن فيه لكن المقصود بالامر الثاني اللي ذكر الشيخ ان هناك من يعبد وهو راضي يرضى ان الناس يدعونه من دون الله ويستغيثون به ويلجئون اليه ويذبحون له الى اخره ثالثا من ادعى شيئا من علم الغيب هذا طاغوت ايضا لأن زاحمنا مشارك لله في ربوبيته في صفه من صفاته وهي العلم بالغيب التي تتعلق بربوبيه جل وعلا لان معلوم ان الاسماء والصفات يتعلقان بتوحيد الربوبيه وهو التوحيد العلم الخبري لان التوحيد توحيدان توحيد, توحيد علم علمي خبري وتوحيد ايرادي طلبي التوحيد علم الخبري هو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات نعم فالذي يدعي علم الغيب فهذا ايضا طاغوت مغوص الطواغي ومن دعا الناس الى عباده نفس فهناك من لا يدعو إلى عبادة نفس لكن يعبد وهو راض وهناك من يدعو الناس الى عباده نفسه والعياذ بالله فهذا ايضا من رؤوس الطواغيط عافانا الله واياكم من ذلك قال ومن حكم بغير ما انزل الله فالذي ايضا يحكم بغير ما انزل الله فهذا من رؤوس الطواغيط من مرؤوس الطواغيط نعم وكما قال عز وجل من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فمن نحى الشرع فلا شك في كفوه والعياذ بالله قال والدليل قوله تعالى لا يكراها في الدين قد تبين الوجد من الغي فمن يكفو بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوثقى فلا بد على الإنسان ان يكفو بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله نعم وأن يستمس ويؤمن بالله جل وعلا وهذا هو الاستمساك بالعوة الوثقى وهو دين الاسلام قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله فمعنى لا إله إلا الله وهذا نفي وإثبات تنفي العباد عما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ولغة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم نعم هذا طبعا كما ذكر المصنف هذا حديث وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور وهو أن معاذ كان مع رسول عليه الصلاه والسلام في رجوه تبوك فقال يا رسول الله دلني على عمل ادخلني ادخل به الجنه ويعيدني الله من دخول النار فقال له رسول عليه الصلاه والسلام الى اخره فذكر من جبله ما لكم من الحديث وهذا هو هذا وحديث معاذ بن جبل قد جاء من طوق كثيرة جاء من حديث شعبه عن حكم بن عتيبه عن النزال عن عوّب بن النزّال أو النزّال من عوّة عن مواد بن جبل. وجاء من حديث الحكم من عتيبة أيضا عن ميمون بن أبي شبيب عن ميمون بن أبي شعبيب عن مواد بن جبل. وجاء كذلك أيضا من حديث عبد الرحمن بن ثابت من ثوبان عن أبي عن مكثول عن معاذ وعن عمر بن هان عن عبد الرحمن بن هان عن معاذ وجاء كذلك أيضا من حديث ااا من حديث عاصم نابي النجود عن حما عن عقون عن أبي وائل عن معاذ بن جبل وقد اختلف إذن على عاصم فجاء في رواية عن رواية جاءنا في رواية عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل جاء في رواية عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وللحديث طرق أخرى فالحديث ثابت بهذه الطرق لأن اختلفت ألفاظ هذه الطرق فيها بعض الاختلاف من حيث اللفظ فليس كل الألفاظ ثابت لكن أصل هذا الحديث ثابت بمجموعة هذه الطرق نعم فراش هذا الامر الإسلام وعموده الصلاة وهذا يدل على أن ترك الصلاة كفر لأن شبه رسول عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام بالصلاة والخيمة إذا سقط العمود سقطت الخيمة فكذلك الإسلام إذا سقط هذا العمود وهو الصلاة سقط سقطت سقط الإسلام نعم ودوق السنة هو الجهاد في سبيل الله والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم لعلي أقف نعم عنده هنا وطبعا الدرس هذا راح يتوقف الأسبوع القادم والذي بعد ما في درس طبعا لنا الاختبارات قادمة بمشيئة الله ورمضان أيضا راح نتوقف راح نبدأ في شوال بمشيئة الله في رسالة آداب المشي للصلاة راح نبدأ بمشيات الله في شوال في مشيات آداب المشي إلى الصلاة وطبعا دواس الخميس من كان يحضر في دواس الخميس أيضاً نسيت لو نبه الأخوان بالأمس فما أيضاً توقفنا يعني الخميس القادم ولا دي بعده ما فيه إن شاء الله راح نبدأ في شوال بالنسبة لدواس الخميس الذي وقع صلاة الصبح. العبد ليس بلازم لكن حصل. إن حصل حفظ هذا جيد، ولا الحفظ ليس بلاجس. المقصود هو قراءة السنة ودراسة السنة وفهم السنة. إن حصل مع ذلك حفظ هذا بعد أحسن. إيه نعم. والله هذا أحسن، أنه لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز، لكن طبعا في حالات ان كان انسان مثلا أن ذهب. لكي يدعو إلى الدين وهو عند علم وإيمان فهذا طيب أو إنسان مضطق إلى علاج مثلا فهذا أيضا جائز نعم وعفوا يعني هناك من من يعني يذهب قد يضيق عليه الأمر في بلده وقد مثلا يقتل ولا يحبس ولا كذا وكذا نعم من المعلوم أن هناك يعني بعض البلدان قد يكون فيها الناس ينتسبوا الإسلام لكن ما يحكم الإسلام فقد يضيق على بعض الناس حتى يسق بلده، حتى يسق بلده. والله المهم هل ما نسميه أي يعني البلدان ما في شيء هذه البلدان كذا وكل بلد لا يحكم الشعب، ولا تكون شعائر الإسلام ظاهرة خذيت بلده. أجل ما في شيء ما في شيء، ما في شيء يعني هناك يعني هو تضل عشان هناك مسلمين أيضا زيادة البلدان. وهؤلاء المسلمين يعني بعضهم قد يكون ضاق عليه الامر ضاق عليه نعم الشيء فيكون مضطر في هذه الحاله هو طبعا هو إيه؟ لا وهذا نفس الحديث ان نذهب الى ادم اول رسول اذهب عفوا الى نوح هو اول رسول نزل الارض ف نبي ونوح وس ان عندما يعني اوحي الى ادم ما كان هناك احد ما يعني واسله الذي يوصل الى امه ما كان هناك احد يعني اولاده نشوا على الاسلام بين ادم وهكذا فهذا نص الحديث نعم اي نعم أي. قوله هذا اي نعم هذا جاب لنا الليفان بن تيمية قال ان البلدان اللي فيها مثل هذا وهذا كما ذكرت قال هذا لا يقال عنه قلت كفو ولا بلد سوى قال لأن فيها سلام وفيها كفر قال فيها اسلام وفيها كفر نعم نعم نعم لا لا هذا مو صحيح لا لا مو صحيح هذا لا لا غير لا لا غير, غير هذا هذه هجوه يعني من هذه نعم ما يجوز للمهاجرين الذي هاجروا للمدينه يجلسون ثلاثه ايام ما يجوز لذلك اما بن عباس لم يكن من المهاجرين فبقي في مكه رضي الله عنه بس لا غير فهذا لا كلام هؤلاء مو صحيح هذا في مثلا في مكه للمهاجرين الاولين إلا إلا يجوز يجلس إيه يجوز نعم لا لا يجوز لا يجوز اي نعم ولذلك بن عباس رجع إلى مكر جناس في المدينة لا لا لا أنا قلت لك اي نعم هو عندما هاجر إلى المدينة هذا الهجرة الثاني اما الهجرة الأولى اللي قلت لك هذا خاص المهاجرين الأولين ما يجوز أن يجوز لك لم ثلاثة أيام مهجر الأولين يعني من العاشرة إلى آخرين اي نعم ذكر ذكر الطرق لا تكلم علي ابن كثير مجموعة طرق الحديث ثابت مجموعة طرق الحديث مجموعة طرق ثابت هذا الأقرب الله أعلم لا شك مخاطبين بأصول الشرع وبفروعها لكن لا تصح منهم الحج والزكاة والصيام إلى آخره إلا بعد الإمام كلهم مخاطبين ولذلك عنا مذكر الله عز وجل عنكم فما سرككم في سفق قالوا لكم لك من المصلين ولكم نطعم المسكين فهذا فحسبوا على هذا الشيء يحاسب نعم يخاطب بها ويحاسب يحاسب نعم على كل ما طول به ولم يعمله في الدنيا من الإمام بالله إلى غير ذلك مما طول به به والله هذا الذي يبدو له هذا الذي يبدو هذا الذي يبدو. إلا ذكر وحده العلم إن هذا إن من يقول بهذا القول يعتبر من موجات الفقه وذكر من موجات الفقه حمد بن أبي سليمان وتلميذ أبو حنيف وغيره ممن قالوا بهذا القول وأنهم يقولون بأن الإيمان إنما هو اعتقاد و. إنما هو اعتقاد ونطق باللسان دون العمل، فيؤخرون العمل عن دخول في الإيمان، وهذا لا شك أنه خطأ. <تصفيق> <تصفيق> <في> <تصفيق> الا ذكر اهل العلم ان هذا ان من يقول بهذا القول يعتبر من موجات الفقهه وذكر من موجات الفقهه حماد بن ابي سليمان وتلميذ ابو حنيفه وغيره ممن قالوا بهذا القول وانهم يقولون بان الايمان انما هو اعتقاد, اعتقاد ونطق باللسان دون العمل فيؤخرون العمل عن دخوله في الايمان وهذا لا شك انه خطا مخالف لما جاء في القران والسنه وليجماع الصحابة كيف؟ لا لا يعني إذا أطلق أهل السنة والجماعة ما يعتبر من أهل السنة إذا أطلق إذا أطلق أهل السنة والجماعة ما يعتبر من لم يقول بهذا من أهل السنة والجماعة للإطلاق لأن إذا أطلق أهل السنة والجماعة يشمل كل ما يجب أن يعتقده المسلم ومن ذلك هذه القضية لكن عند التفصيل نعم يعني قال مثلا في ما يتعلق بالصحابة في ما يتعلق بيعني بي الإيمان بالقدر وكذا كذا أشياء أخرى نعم لكن عند الإطلاق لا لا لا هذا مو خلاف لأسي مو خلاف لأسي هذا ليش لا مو خلاف لأسي عندما يأتي واحد يقول إن العمل ليس من الإيمان هذا خطأ النصوص القرون السرق قالت إن العمل من الإيمان الا انهم يقولون باللزوم يقولون باللوازم يقولون بالواجب ولا بد من القول باللوازم لكن عندما يقال ان العمل ليس من الايمان والله عز وجل جعل من الايمان هذا خطا ولذلك عندما في الصحيحين في حديث ابي جمره عن ابن عباس انما وفد عبد القيس قال امكم باليمان بالله وحده ان تقوم باليمان بالله وحده شهاده لا اله الا الله وحده و ان تقيم الصلاه وان تؤت الزكاه وان تؤت الخمس من المغنم فلا بد من القول بهذا أما فيما يتعلق باللوح, باللوح المحفوظ فكل ما مكتوب في هذا لا يمحى ما يتعلق باللوح المحفوظ فهذا المحو قيل والله أعلم قيلها بأيدي الملائكة بالصحبة التي بأيدي الملائكة أو فيما ينسخ ربنا جل وعلا من كلامه مثلا أو فيما ينسخ مما أمر الله عز وجل به يعني مثلا ان الله عز وجل كان في الأول في بداية الخمر حلال ثم نسخ جل وعلا ذلك أو مثلا نكاح كان حلال ثم نسخ ذلك وهكذا وكما قال جل وعلا ما ننسخ من آية او ننسي نأتي بخير منها أو فهذا والله قد يدخل ايضا في هذا الشيء أما شيء في اللوحة المحفوظ لا لماذا أولاً لماذا لماذا هنا ليست في لأن واضح بأن ما في اللوحة المحفوظ ما يمحى لماذا ذهبنا من و... نعم معنى التأويل التفسير ولا يلزم من معنى التأويل هو أن الإنسان يقول بخلاف ما دل عليه النص لا من معاني التأويل التفسير وممكن أن يكون النص محتمل لأمرين أحدهما أوضح من الآخر لكن الثاني دل عليه النصوص الأخرى فنقول بهذا الشيء يعني مثل ما جاء في صحيح مسلم عندما قال مرضت عبدي فلم تزرني عندما يقول الله عز وجل ما يجوز الإنسان أن يثبت المرض لله لأن جاء تفسير في نفس الحديث قال كيف أسوق وأنت رب العالمي قال ألم تعلم بأن عبدي مرض ولم تسوق فلا ف... نعم. هذا ضهر النصوص ومن ذلك مثلا يعني حديث عباد من الصامة اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة تعالى الله عن ذلك يعني إذن هناك شيء يريدها الله ولا تقف إيه نعم. وما يبدو هذا الشيء؟ ما يبدو هذا الشيء؟ فألمهم الشيء الذي في اللوح محفوظ هذا ما هذا كما يعني أمر الله عز وجل بكتابته ولا مو ترى في هذا يعني ألموا في هذا واسف فيما يتعلق بهذه القضية. إذا صلى داعش ركع مثلا يعني يريد أن يسلل ثلاثة عشر إذا سلل ثلاثة عشر بركعة واحدة عفوا بسلام واحد لا ما جاء هذا ما جاء يعني الأولى في هذه الحالة أن يسلل ثم يصلي ما شاء هذا الأولى لا شك الأفضل مثنى مثنى وإن صلى خمس فهذا جاء في صحيح المسلم صلى خمس بسلام واحد جاء في صلاه مسلم جاء في صلاه مسلم صلاه تسعه ركعت كما في حديث عائشه ويجلس طبعا في الثامنه ان صلى سبعه او تسعه يجلس سبعه يجلس في السادسه وان صلى تسعه جلس في الثامنه طبعا ويقوم ثم يجلس في التاسع ويسلم و السابعه اذا جلس في السادسه قام ثم جلس في السابع وسلم هذا نعم جاء به النص صلى الله عليه وسلم لا هذا فيه ضعف فيه ضعف في الحديث أي فيه ضعف <تصفيق> نعم هذا مكتوب لأ عليكم السلام مكتوب له بأنه سوف يصل رحمه ويطال في عمره عليكم اسم لاصل مكتوب له لأ. كيف <تصفيق> نعم لا لا مكتوب يعني هذا مكتوب بأنه سوف يصل عمره فيطال سوف يعفن يصل رحمه فيطال في عمره سوف يصل أن الله عز وجل ما عليه شيء كتب عمله واجله وشقي او ومن ذلك كتابه اجله وان هذا مكتوب له لانه سوف يصل رحمه فيطال في اجله نعم هذا في اثبات العين لله جل وعلا وإثبات ما يلزم من هذا من الحفظ والوعايه والكلاء والنصر والع... وال... والتاييد وهكذا. ولا يثبت العين لا هذا مخطئ مخط تجوب هذا ما معنى تجوب عيوننا هذا في اثبات العين لله جل وعلا ووأيضا يلزم من هذا الحفظ والرعاية والكلاء اجمعين حياك الله الله, الله. منهما اكبر التبوك منه ما وشوفك اكبر منه ما اصغر عليكم السلام حياك الله بحسب العمل بحسب ما يكون في قلب هذا الشيء من اعتقاد عليكم السلام هذا يعتبر شو تبوك يعتبر هذا شو لا هذا على حسب ما يكون بقلبه. حسب ما يكون إن كان يعتقد هذا, استقلالاً إن هذا أكبر. إن كان سبب هذا فترضواك منهم هو مشروع منهم هو ممنوع يعني قضية كبيرة شدوا لا إله إلا الله عليكم الله عليكم السلام <تصفيق> دار العصر الرياض ستة اثنان, اثنان صفر اثنان, اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حبيب ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم العظيم تكاد السماوات يرضى به ويستر فيعون في الأرض. ألا كذلك أوحينا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ لتنذر قَبْلِكَ القرى ومن حولها وتنذر يوم ۖ لا ريب فيه فريق أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيك كبر على المشركين ما تدعوا in mm -hmm. ولا تستدع أهواءهم وقل آمين مع تحيات دار العصر للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكه العربيه السعوديه الرياض هاتف صفر واحد اثنان, ثلاثة صفر, ستة اثنان صفر اثنان صفر اثنان, اثنان, اثنان, اثنان, اثنان, اثنان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته